بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحیم حامی الله العزيز الحكيم كذلك يحيي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم له ما في السماوات في الارض وهو العلي تكاد السماوات, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِعُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ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 الله حفيظ عليهم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم وكذلك أوحينا, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهَ وتُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ في الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في السَّعِيرِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وفريق في وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ الله هو الولي وهو يحيي الموتى على كل شيء قدير الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَنَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَنَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أزواجا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يشاء ويقدر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 جاء عليكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به ابراهيم وموسى الدين ولا تتفرقوا فيه أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ كَبُرَ على الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يجتبي لهم من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 وَقُل الأمَاتُ بِمَا أَن زَل اللهَّهُ مِن كِتابَابَ وَقُلآمَاتُ بِمَا أَن زَدَ اللهَّهُ مِ كِتَابَ وَمِرْتُ لِأَعددِلَ بَينكُم اللههُ رَبّونَا وَرَبّكُمْ لناَا وَلَكُمْ أَعمالالُكُمْ وَمِرْتُ لِأَعجلِ بَنَكُم اللهَّهُ رَبّونَا وَرَبّكُمْ لنا أَعمالونَا وَلَكُم عمالكُمْ لا حُجَّتَ بََناَا وَبََكُم اللهَّهُ يَجمَاء بَينَناَا وَإِلَهِ المَصيد لا حجتَ بََناَا والَّذينَ يُحجُونَ فِي اللَّهِم يَ بَعْدِمَاسْتُجبَ لَهُ حُجتهُم دا حِظَة عيادَ رَبِّهِمْ وََّذينَ يُحجُونَ فِي اللَّهِمْ ييا بَعِ نَاستُجبَ هُ حُجم دا خِظَةٌ عيادَ رَبِّهِم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها لا يؤمنون بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها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 الا ان الذين يماعون في الساعه في ضلال بعيدا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز من كان يريد حظا الاخره نجد له في حظه من كان يريد حظا الاخره نجد له في حظه ومن كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب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 أَم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَّا ولولا, وَلَولا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَولا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذلك هو الفضل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 قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ قُل عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ فِيهَا حُسْنًا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور انه عليم بذات الصدور وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْستَجب الذينَ آمَنُوا وَعمِنُ الصَّالِحَاتِ وَيَزيدهُ مِ فَبْنِه وَيَستَجبُ الذينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ وَيَزيدُهُم مِ تَبْنِه وَكَافِرُونَ لَهُ عذاَابُ شَديديد وَالكَافِرُونَ لَهُم ذاَابُ شَديديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنهُ بعبادِهِ خَبيرٌ بصيد إنهُ بعبادِ خَبيرٌ بصيد وَهُو الذي يَُزّلُ الْ الغَيثَ مِ بَعدمَا قَلَطُ وَياشُر الرَحْمَةَ وَهُو الذي يُونَزِل الْ الغَيثَ مِ بَعدمَا قَلَطُ وَياشُر الرَحْمَةَ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَمِنْ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا مِن وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما اصابكم من مصيبه بِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا, وما من اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نصير. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ إِن يَشَأْ يُسْكِنْهُ ذِيعًا فَيَظَلَّ النَّرْوَاكِدُ عَلَى ظَهْرِهِ ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ان في لآيات لكل صبار شكور او يوبقهم بما كسبوا ويعفو عن كثير او يوبقهم بما كسبوا ويعفو عن كثير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 والَّذينَ يجتَنبونكَبَائِرًا إِثْمِ والالْفَواحِشَ وَإذاَا مَا غَضِبُهُم يَغْفرِرون والَّذينَ والَّذِي لَْتَجَابُوا لِرَبِّهِم وَقامُ الصَّلاةَ وَأَمرُهُم شُورَابَيينَهُم وَمَِّا رَزَقُناَاهُم لِ فِقُون وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَجَزَاءُ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 يظلمون غير الحق اولئك لهم عذاب اليم اولئك لهم عذاب اليم ولمن صبر وضفر ان ذلك لمن عزم الامور وَلَمَن صَدَرَ وَغَتْرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل وَتَراهُم يعْرضون عَلَهَا خاشِعين مِن الدُّّ يَظُرُونَ مِطَفٍ خَفِي وَتَرهُم مِنَ الدُّّ يَظُرونَ مِن عطَفٍ خفِي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 أَل إِ الظَّالِمينَ فِي ععَذَابٍِ مُقم أَل إِ الظَّالِمينَ فِي عَذَابٍِ مُطم وَمَا كانََ لَهُم مِنْ أَولَ أَيَصُونَهُم مِنذُونل وَمَا كانََ لَهُم ما لَهُ من سبيل ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا الله استجيبوا لربكم من قبل لا مرد له من الله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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَدْقَنَّا الْإِنْسَانَ مِنَّا رحمة فرح بها وَإِنَّا إِذَا أَدْقَنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِذْ تُصِبُهُم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ وَإِذْ تُصِبُهُم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لله ملك السماوات والارض لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور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 أَوْ من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم فيوحي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 سراط الله, سِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصْيِرُ الْأُمُورُ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصْيِرُ الْأُمُورُ يُنظر إلى كون ذي من موقع الطريق إلى الله